ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق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 يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما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 فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذان صما وقلوبا غلفا وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك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 حي الله أصحاب الفضل علي بعد الله جل وعلا حي الله من أحببتهم في الله من كل قلبي ولا زال حبي يزداد لهم حي الله مدينة السويس ومحافظة السويس العامرة ممن صهرت معهم جميعا في بوتقة الحب في الله حياكم الله وآواكم الله ونصركم الله وأسأل الله الذي جمعني بكم في هذا البيت العامر المبارك الطيب على طاعته أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي أحبتي في الله أكبر القول بأنه لا ينبغي للعلماء والدعاة وطلبة العلم أن يكونوا بطرحهم الدعوي في جانب وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر فنحن نرى الآن ريحا عاتية من القموط واليأس والتخذيل والأرجاف تعصف بكياني الكثيرين من أبناء هذه الأمة الميمونة ويتساءل الكثيرون الآن ألا يوجد في الأمة كلها رجل صالح رشيد يدعو الله أن يكشف الغمة عن الأمة ليستجيب الله دعاءه ألا يرى ربنا جل وعلا واقع الأمة المرير ألا يسمع هذه الدعوات التي يرفعها الصالحون ممن يرتادون المساجد في الأرض كلها وعلى رأس المساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وتساءل شبابنا أين العزة وأين المصرة وأين الاستخلاف وأين التمكين وأين هذه الآيات التي تتلى علينا في الليل والنهار فأرجو أن تتدبروا معي في كلمات اليوم وأسأل الله أن يجعلها خالصة صادقة لأزيل بها هذه الشبهات التي تعصف الآن بقلوب كثيرة لأولادنا وشبابنا وأسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين أحبة الكرام لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات وأرجو أن تعيروني القلوب والأسماع أقول لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها وإذا كان الوقوف على الماضي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 وبين هذا الماضي المشرق المجيد حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق وحتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي شعلة توقد لها من جديد شموس الحياة وحتى لا يستمد شبابنا وأولادنا من هذا الماضي المجيد دماء زكية تتدفق مرة أخرى في عروق مستقبلنا وأجيالنا وشبابنا وأولادنا في الوقت الذي تفخر فيه الآن كل أمم الأرض بتاريخها وتعتز بأمجادها وتتغنى برجالها وأبنائها انتبه معي وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار إن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار أمة نبينا المختار هي أحق الأمم بهذا الفخار وبهذا الاعتزاز نعم أيها الأحبة فخيرية الأمة ليس الذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية إنما هي خيرية مستمدة من الرسالة المحمدية العظيمة التي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فتكريم الله للأمة في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تكريم الله للأمة ليس اعتباطاً ليس اعتباطاً إنما هو تكريم وتشريف لأمة أقامت دين الله واستقامت على منهج الله وعلى درب رسول الله إنما هو تكريم وتشريف وتفضيل لأمة حولت أخلاق هذا الدين فعلا إلى مثل عليا حقيقية على أرض الواقع لم تحبس أخلاقيات هذا الدين في الأدراج ولم تكن مثلا نظرية للثقافة الذهنية الباهتة الباردة بل حولت الأمة على يد الجين القرآني الفريد الذي رباه المصطفى وكفى حولت هذا القرآن الكريم والسنة النبوية والأخلاق محمدية الكريمة حولت هذا المنهج في أرض الواقع إلى منهج حياة انتقلت بهذا الدين نقلة عملية من عالم جاهلية بكل ما فيه من شرك ووثنية إلى عالم التوحيد بكل ما فيه من نور وأخلاق ندية زكية تدبروا معي لتقفوا على حجم هذه النقلة التي انتقلتها الأمة بهذا الدين يعبر عنها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه والحديث بطوله رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صححه العلامة أحمد شاكر من حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه أن النجاشية حين سأل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقال ما هذا الدين الذي الذي اتبعتموه ولم تدخلوا بسببه في ديني بل وفارقتم بسببه دين آبائكم وقومكم فقال جعفر بن أبي طالب كلمات ندية صادقة تبين النقلة الفذة التي انتقلتها الأمة بهذا الدين من عالم الجاهلية إلى عالم التوحيد والقيم والمثل قال جعفر بن أبي طالب كلمات كريمة استطاع أن يغرس بها للإسلام شجرة في أرض مغفرة وتمكن أن يشق بها للإسلام نهرا للحياة بين أحجار صلدة عاتية واستطاع بهذه الكلمات أن يضيء للإسلام شعلة مضيئة في أرض مظلمة قال جعفر كنا قوما أهل جاهلية انتبه معي كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوتان وأمرنا بصدق الحديث انتبه وأمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونهانا عن أكل مال اليتيم ونهانا عن قذف المحصنات ونهانا عن شهادة الصور فآمنا به واتبعناه وصدقناه فعدى علينا قومنا وفتنونا عن ديننا وحال بيننا وبين ديننا فتركنا أرضنا وخرجنا إلى بلادك واخترنا جوارك عم سواك هذه كلمات تبين لحضراتكم حجم الانتقالة الفذلة الفريدة انظروا كيف انتقلت هذه الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم بهذا الدين العظيم لأن كثيرا من شباب الآن يتساءل لماذا لم تتحول الأمة بهذا الدين إلى أمة سيادة وإلى أمة ريادة وإلى أمة قيادة ها هي الأمة تنتقل هذه النقلة الفذة يوم حولت هذا الدين في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يتألق في دنيا الناس سموا وروعة وصدقا وإخلاصا ووفاء وحركة وعملا وعطاء وبناء ووفاء إلى آخر هذه الأخلاق التي رب الأمة عليها معلم الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن تكريم الله للأمة إذن اعتباطا وإنما هو تكريم لأمة حولت مثل الإسلام العليا في دنيا الناس إلى واقع هل سمعتم في تاريخ الدنيا كلها بل حتى في التاريخ المعاصر هل سمعتم عن إخاء وقع في الأرض مرة أخرى كهذا الإخاء الذي حققه إمام الأنبياء بين المهاجرين والأنصار إنه مهرجان حب ووفاء امتزجت فيه القلوب وتصافحت فيه الأرواح قبل أن تمتزج فيه الأبدان وتتصافح فيه الأيدي إنه مهرجان حب وإخاء قال فيه الأخ الأنصاري لأقيه المهاجرين قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف يا أخي إني أكثر الأنصار مالا وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين وعند امرأتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن جلني على السوق إلى آخر الحديث وهو مخرج في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف إلى هذا الحد أي بشر على وجه الأرض يقدم مرأتيه لأخ من إخوانه ليقول له انظر أعجبهما إليك والله لولا أنني على يقين مطلق أن الحديث في أعلى درجات الصحة لظننت أنني أتحدث عن خيال قد لا يتحقق إلا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر فتكريم الله لهؤلاء الأفاضل أيها الشباب ليس اعتباطا وليس تكريما بغير العدل والحق إنما هو تكريم لأناس حولوا الإسلام إلى واقع عملي إلى منهج حياة ولذلك أنا أقول بكل ثقة لقد نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام أمة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة فإذا أمة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق ذلك يوم نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الإسلامي الرباني والنبوي ولكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبع هذه النسخة على صحائف الأوراق أو في بطون الكتب والمجلدات وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقوى والهدى والنور فانطلق هذا الجيل القرآني المبارك ليحول القرآن والسنة والأخلاق المحمدية في دنيا الناس إلى منهج حياة إلى واقع فانبهر الناس بهذا الدين وانبهر الناس بهذه الأخلاقيات أما اليوم وسامحوني إن قلت أصبحنا نحن المسلمين إلا من رحم الله جل وعلا نشكل حجر عثرة في طريق انتشار هذا الدين في الأرض كلها في الشرق والغرب لأن أهل الأرض لن يحكموا على ديننا وإسلامنا من خلال هذه الخطب الرنانة أو من خلال المحاضرات أو من خلال الحلقات في الفضائيات وإنما سيحكم أهل الأرض على ديننا من خلال واقعنا من خلال أقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا وسلوكنا وإنتاجنا وإبداعنا وعملنا وتفوق أبنائنا أما هذا التنظير فلن يغير من الواقع شيئا على الإطلاق بل سيزداد أهل الأرض بسبب تخلفنا سيزداد أهل الأرض بغضا لديننا وستقل ثقتهم في طرح علمائنا وسادتنا وإمتنا نعم أيها الأفاضل أمتنا تكريم الله لها وتكريم رسول الله لها لم يكن اعتباطا ولم تكن مجاملة للأمة بالباطل لا ورب الكعبة بل هو تكريم لسلة مباركة حققت دين الله جل وعلا وأقامت منهج الله جل وعلا في الأرض وهنا أعلم أن شبابنا الآن من أحبابي وأولادي يقولون سامحك الله يا شيخ محمد يا أخي أين هذه الخيرية التي تتحدث عنها؟ وأنت تزعم أنك فقيه بالواقع أين هذه الخيرية التي حدثتنا عنها طوال الدقائق الماضية؟ وأنت ترى الأمة الآن أصبحت قصعة مستباحة لكل أمم الأرض وطمع فيها الذليل قبل العزيز والقاصي قبل الداني بل والضعيف قبل القوي وحق فيها قول الحبيب النبي في مستد أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث ثوبان يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة النحم يومئذ يا رسول الله قال كلا ولكنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل وليشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكرهية الموت أتخالفنا أيها الشيخ في أن الأمة الآن ينطبق عليها تماما حديث الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أين الخيرية أيها الشيخ في أمة أصبحت غثاء من البشر يعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية في دول أو حتى في دولات متناثرة بل متصارعة متحاربة تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية وترقف على سمائها رايات القومية والوطنية وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية إلا من رحم رب البرية وتدور بالأمة الدوامات السياسية فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستريد أن تدور فيه أيها الشيخ لقد ذلت الأمة بعد عزة وضعفت الأمة بعد قوة وجهلت الأمة بعد علم وأصبحت الأمة الآن وراء القافلة البشرية ببعيد بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب تقود القافلة كلها بجدارة واقتدار وأصبحت الأمة الآن تتسول على موائد الفكر العلمي والطبي والذري والكيميائي والجولجي بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة مضيئة مشرقة تهدي الحيار والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام وأصبحت الأمة الآن تتارشح في سيرها بل ولا تعرف طريقها بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسير فيه بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المشربون فاين الخيرية أيها الشيخ التي ذكرتنا بها الآن في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس والجواب مع كل ما أصلت على ألسنة شبابنا وأولادنا فأنا أكرر أيها الأحبة بملء فمي وأعلى صوتي وأقول ومع هذا الواقع الذي شخصت كانت أمة النبي صلى الله عليه وآله ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس أكرر مع هذا الواقع الذي شخصت أقول بملء فمي وأعلى صوتي كانت أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونازالت وستظل أمة النبي صلى الله عليه وآله خير أمة من للناس نعم إذا أردت أن تقف على ترامة الأمة ومكانة الأمة بالرغم مما تمر به الآن من مرحلة من مراحل الضعف والهوان لا أنكرها ولا أدفن رأسي في الرمل كالنعامل أتجاهلا أقول ومع ذلك كانت ولا زالت وستظل خير أمة وإذا أردت أن تقف على هذه الحقيقة فانظر الآن إلى كل من الأرض بلا استثناء لن تجد في الأرض أمة واحدة توحد الله جل وعلا إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجد الآن أمة على وجه الأرض تحقق الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا أفمن كان مؤمنة كمن كان فاسقا لا يستوون قال جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون قال جل وعلا أفمن كان مؤمنة كمن كان فاسقة لا يستوون قال جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار يا حبيبي في الله شتان شتانة بين من يسجد منكم الآنة يتذلل ويتضرع إلى الله وهو يقول سبحان ربي الأعلى وبين من يتكبر على الله ويقول أنا ربكم الأعلى الأمة فيها ضعف فيها معاصي فيها كبائر فيها تقصير لا أنكر ذلك لقد كان أهل الكبائر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهناك من أتي به لرسول الله زانيا ليقيم عليه حد الرجل وهناك من أتي بها وقد زنت ليقيم النبي بنفسه عليها حد الرجل وهناك من أتي به كثيرا وقد شرب الخمرة، ليقيم النبي عليه حد الجلد هؤلاء وجدوا في الأمة بل في خير العصور وفي أزهى الأزمنة في خير القرون ومع ذلك لم ينفي الله الخيرية عن هذه الأمة فأنا أقول يا شباب الأمة الحضارة التي نفتن بها الآن إنما هي حضارة عرجاء حضارة الغربية حضارة عرجاء حضارة لا تطير في أجواء الفضاء إلا بجناح واحد لا أنكره ولا أتنكر له لا أنكر أن الحضارة الغربية الآن قد أبدعت في جانب العلم وفي جانب المادة لكن دلوني بالله عليكم أين روح هذه الحضارة؟ أين أخلاق هذه الحضارة؟ إنها حضارة تفعل بالإنساني ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات إنها حضارة تصنع القنابل والأسلحة والطائرات والصواريخ لتبيد الجنس البشري لتدمير الحضارات لتقتلع المدن من جذورها باسم الديمقراطية وباسم الحرية إنها حضارة مشهومة على الجنس البشري كله لأنها حضارة أبدعت في الجانب المادي وفقدت جانبها الإيماني والأخلاقي والروحي قالوا لنا الغرب الغرب قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكين الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهون الغرب يحمل خنجرا ورصاصا فعلام يحمل قوم الزيتون كفر وإسلام فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه ولكن ألوم المسلم المفتونة وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا وألوم أمتنا التي رحلت على ضرب الخضوع ترافق التنين يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا وإن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارون أيها الأفاضل لا يستطيع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد وإن نجح في ذلك لمدة ولو طالت فإنه حتما سيسقط في الأرض لينكسر جناحه الآخر وكما سقطت الحضارة السوفيتية ستسقط الحضارة الغربية المادية التي لا تقوم على جانب الدين ولا على جانب الروح ولا الأخلاق ولا القيم ولا المثل فلا يمكن أبدا أن تعيش لتعطي بدنك كل شيء دون أن تعطي الشقة الآخر في البدن ألا وهو الروح أي شيء لأنه كما تعطي البدن غذاءه فستصرخ الروح في أعماقك حتما لتطلب هي الأخرى غذاءها ودواءها وحينئذ يقف العلم صغيرا بل متضائلا أمام الروح وحقيقتها قال خالقها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالروح لا توزن بالجرام ولا تقاس في الترمومتر الزبقي ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء بل لا بد من العودة لإسعاد الروح إلى منهج خالق الروح فأنا أقول دائما الحياة البشرية من خلق الله ولن تفتح مغالق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيب رسول الله اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات في خلاصة الموضوع تقريبا الحياة البشرية كلها من خلق الله ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله ولن تعالج أمراضها وعلالها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه قال جل في علاه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربby حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وليس المراد بالنسيان هنا كما قال جماير المفسرين نسيان الآيات وهو دم لكن ليس المراد به ليس المراد بالنسيان هنا نسيان الآيات وإنما المراد بالنسيان نسيان الترك, نسيان الترك الاعراض عن آيات الله الاعراض عن الأمر الاعراض عن النهي الاعراض عن الحد قال كذلك أتتك أياتنا فنسيتها أي أعرضت عنها وتكبرت عليها ولم تمتثل الأمر ولم تشتني بالنفية ولم تقف عند الحدود وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أيها الأحبة أيها الشباب أيها الأبناء الأعزاء لست معكم يا من تجلدون الأمة الآن لست معكم يا من تجردون الأمة الآن من خيريتها وكرامتها وسيادتها لمجرد أنها تمر بمرحلة من مراحل الضعف لا ننكرها ولا نتجاهلها ولكن لا ينبغي لنا في ظل هذا الواقع الأليم أن نجرد الأمة من خيريتها وأن غض الطرف عن تكريم الله لها وعن تكريم الصادق المصدوك صلى الله عليه وسلم لها وإنما قل وتلك الأيام نداولها بين الناس قل لأن هزيمة الأمة الآن هزيمة عسكرية واقتصادية ونفسية فلا طالما نصر الله الأمة ولا طالما مكن الله للأمة ولا طالما أعز الله الأمة هذه الدولة التركية التي كانت تسمى بالخلافة العثمانية حكمت الأرض كلها يا شباب الصحوة ما يزيد على ستمئة سنة. الله أكبر 600 سنة والخلافة العثمانية تحكم الأرض كلها بما فيها أوروبا فلن بغي أن نهزم ولم بغي أن نسمح لهذا الإرشاف الذي يملأ الآذان الآن ويصم الآذان أن يتحرك إلى قلوبنا لتصاب قلوبنا بالخذلان وباليأس وبالقنوط وبالهزيمة النفسية التي أراه الآن لا ورب الكعبة لا ينبغي أن نهزم ونحن نوحد الله ونحن نؤمن بالله وبرسول الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فأنا لست مع شبابنا وأحبابنا الذين يجردون الأمة الآن من خيريتها وينفون عن الأمة الآن كرامتها بدعوى أنها تمر بمرحلة من مراحل الضعف نعم أنا لا أنكرها لكن لا أوافق على تجريد الأمة من خيريتها التي أرادها لها ربها وكرامتها التي سجلها لها نبيها صلى الله عليه وسلم اسمع إلى هذا الشرف ففي صحيح البخاري من حديث يابي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله له هل بلغت قومك فيقول نعم يا رب فيدعى قومه ويقال هل بلغكم نوح فاقولون لا ما أتان من نذير وما أتان من أحد رجل ظل في الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاما لم يترك سبيلا من سبل الدعوة إلا وسلكة قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارة وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصر واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخر الآيات ومع ذلك قل هؤلاء ما أتان نوح وما أتانا أحد وما رأينا نبيا ولا رسولا فيقول الله جل وعلا لنوح من يشهد لك يا نوح من يشهد لك أنك بلغت قومك فيقول نوح يشهد لي محمد وأمته محمد وأمته قال فتدعونه فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة وقال عليه الصلاة والسلام الوسط العدل يا أحبابي ما تتعرض له الأمة الآن من هزيمة إنما هو بسببنا لا ينبغي أن نعلق أخطاءنا على غيرنا لا ينبغي أن نهرب من واقعنا ما وقعت فيه الأمة الآن موافق لعدل الله وحين سادت الأمة الأمم موافق لعدل الله أنسيتم يا شبابي يا أحبابي أنسيتم أن الصحابة رضي الله عنهم قد هزموا في معركة أحد وقائد المعركة رسول الله بنفسه قائد المعركة رسول الله بنفسه هزم الصحابة أشرفوا أطهروا الخلق بعد الرسل, بعد الرسل والأنبياء ليه لماذا وقائد الميدان رسول الله وأعداؤهم الكافرون أبو شاهي كيف يهزم يهزم التوحيد أو يهزم المسلمون كيف يهزم المسلمون من الموحدين وينتصر المشركون كيف والجواب أيها الأفاضل وانتبهوا معي له إن الله عز وجل قد أودع الكون سننا ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل تلك السنن أحداً من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة فبمجرد أن يخالف بعض الرماه وأنا لا أقول بعض الصحابة بل بمجرد أن يخالف بعض الرماه أمراً واحدا لسيدنا رسول الله تقع الهزيمة ليربي الله الأمة كلها بمن فيهم الصحابة أن مجرد المعصية لأمر واحد لرسول الله إنما هو سبب حتمي للهزيمة المروعة المنكرة فكيف وقد خالفت الأمة كلها الآن وأنا أعيما أقول كيف وقد خالفت الأمة كلها الآن جل أوامر الله ورسوله خلّبالعك حشمت لا تتهم ربك بالظل ربما أكون قد ذكرت لإخواننا في غير مدينة السويس قبل ذلك أو هنا أن رجلا مسؤولا استوقفني في مطار القاهرة وأنا في طريقي لسفر من الأسفار وقال استنى شيخ محمد استنى لي سؤال نتفضل ألا ربنا ظالم أعوذ بالله أعوذ بالله ليه كذا حضرتك مسلم قال لي أيوة مسلم قلتوا ليه بتقول كذا قال لي سأحاول أن بكلماتي باللغة العربية لأن الكلمات شديدة قال ألا يرى هذه الدماء التي تسفك في فلسطين في العراق في الصومال في السودان ألا يرى هذه الدماء التي تسفك ألا يرى هذه الأشلاء التي تمزق؟ ثم أنا عاوز أسألك يا شيخ محمد مفيش فيك واحد صالح يدعى ربنا دعوة يستجبها له ده أنتم ما بتبطلوش دعاء في المساجد لا في الحرم ولا في الأقصى ولا في المسجد النبوي ولا في المساجد كل يوم بتدعو للونار مفيش فيك واحد مستجاب الدعاء يا شيخ بالله عليك هل يحتاج هذا الأخ إلى إجابات من القرآن أو إلى أحاديث من السنة وأقول لك الله ظالم كيف تقول قال الله فقلت له وهذا الذي ذكرني الله به ساعتها حضرتك موظفين ألف المكان الفلان تطيب لو أن شركة بيتروجت للبترول صرفت مكافأة سنادي لكل الموظفين والعمال في الشركة وما صرفتش لحضرتك المكافأة تزعل قال لي لا طبعا ما زعلش تقول له ليه ما تزعلش ازاي ما تزعلش ازاي الشركة تصرف مكافأة ما تصرفش لحضرتك قال لي لا يا شيخ انا هزعل ليه هو انا شغال في الشركة عشان تصرف لمكافأة قلت له وانت مش شغال لربنا عشان ربنا ينصرك سكن وقال لي يا خاب يا رب أنا مش واخد بالي خالص تقول له معليش أنت حضرتك صدقتني في السؤال أصدقني في الجواب أنا اللي حسألك قال لي اتفضل اسأل تقول له حضرتك صليت النهاردة الفجر الفجر ايه لا كنا بعد العصر تلت بالظهر قال لي لا تلت بالعصر قال لي لا تلت طيب عندي حضرتك بنات الاء قلت له الزوجة موظفة ولا في البيت قال لا موظفه قلت له طيب حضرتك ما شفتش الزوجة والبنات وهم طالعين الصبح رايحين الشغل ورايحين الجامعه ولبسين لبس يعني لا يليق اللي هو انت شفتهم وانت شفتهم تعرفهم قلت له لا ما اعرفهم حضرتك سامحني بترفض الرشوة قال لي مولانا وحد يعيش النهاردة مغير رشوة قلت له حضرتك ما فيه حرام قال ما تعدش قلت له طيب أنا مش هكتر في الأسئلة أنا عاوز أسأل حضرتك بقى السؤال الأخير حضرتك بالوضع ده تستاهل أن ربنا ينصرك قال لي لا قلت الحمد لله أمه ما تستهلش النصر الآن يا أخوانا أنا لا أنقض ما أصلت أوعت فتكر كده وإلا أنا ما وصلتش الرسالة أنا لا أنقض ما أصلت في أول اللقاء لكن حين حول الجيل القرآني الفريد منهج الله ومنهج رسوله إلى منهج حياه نصرهم الله وأعزهم الله ومكنهم الله واستخلفهم الله وحولهم من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم يوم ابتعدت الأمة عن هذا المنهج وانحرفت عن طريق رسول الله في جانب العقيدة في جانب العبادة في جانب التشريع في جانب الأخلاق في جانب المعاملات في جانب السلوك وقعت الأمة فيما وقعت فيه الآن لأن لله سننا وقوانين لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل أحد من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة فلو أخذ الكافر الأصلي بأسباب النصر نصره الله وفق السنن وإذا زرع مسلم الأرض واحد مسلم واحد تقي نقي قائم للليل زرع بزرة على الرخام اللي أمام المسجد ده زرعاش تحت في الأرض لا على الرخام زراعة حط البذرة كل يوم يجي يسقيها بعد كل فرد ويمسك المصحف ويجلس جنب البذرة يقرأ جزء من القرآن وينتظر هل ستثمر والله لن تثمر والله لن تثمر لأن ذلك مخالف لسنن الله الثابتة في الكون أما لو وضع البذرة كافر بالله في أرض خصبة اختار البذرة المناسبة للطربة المناسبة ورعاها وسقاها واعتنى بها ستثمر ستثمر وستطرح شجرة وارفة الظلال مليئة بالثمر ده هو كافر يا مولانا نعم يا حبيبي في الله لأن الله رب الكافر والمؤمن سواء ما هو الخالق ما هو الرب ما هو تعرف الرب عند علمائنا في كتب العقيدة يقول علماؤنا الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء فالرب هو رب المسلمين ورب الكافرين والذي يرزق المسلمين ويرزق الكافرين يرزق الطائعين ويرزق العصاة والمذنبين وفق السنن التي أودعها الكونة لا تتبدل ولا تتغير لا تتهم ربك بعد اليوم أين المصرة؟ أين العزة؟ أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ أين أهل الإيمان؟ أين وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين كيف تنصر الأمة يا شباب؟ ولزال كثير من شبابنا وأولادنا يريد أن يترك هذا كلية الطب ويريد أن يترك هذا كلية الهدسة ويريد أن يترك الثالث كلية العلوم ليه يا ابني؟ عوزت أشيخ على المنبر لو أراد النبي أن يجعل الصحابة جميعا شيوخا على المنابر لجعلهم ورب الكعبة شيوخا على المنابر ولكن خالد سيف من سيوف الله سله الله على الكافرين ومنافقين مصعب اذهب إلى المدينة النبوية للدعوة معاذ هيا إلى اليمن زير بن ثابت اجلس لكتابة الوحي وكتابة القرآن وهكذا كل له موهبة كل له طاقة كل له فكر كل له عقل فليبدع كل شاب منكم يا أحبابي في موقعه الذي هو فيه لماذا لا تتفوق وتحصل كل عام على امتياز لتخدم دينك ولتخدم أمتك لماذا لا تشهد لدينك شعادة خلقية على أرض الواقع بعملك بإبداعك بإنتاجك بتفوقك بعطائك بخلقك بسلوكك نريد أيها الأفاضل أن نشهد الإسلام كفان تنظيرا لا يغير من الواقع شيئا بل نريد أن يخرج الآن كل مسلم يسمعني في هذا الجامع المبارك في مسجد سيد الشهداء حمزة أو سأسمعني في الأمة كلها عبر شاشة الرحمة الطاهرة المباركة علينا أن نتحرك ليشهد كل واحد منا شهادة عملية لهذا الدين وأنا أتفق مع شبابنا حين يطلحون هذا السؤال الذي يقول إذن ما الحل وما السبيل وما العمل وما هي الخطوات المحددة للخروج بالأمة مما تعيش فيه الآن إلى ما أراده لها ربها من سيادة وعزة وكرامة واستخلاف وتمكين والجواب في نقاط سريعة جدا بعد جلسة الاستراحة أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم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 وما هي الخطوات العملية التي يجب علينا جميعا كأفراد أن نحولها إلى منهج عملي واقعي انتبه معي ولا تسع الوقت لتفصيل هذه النقاط لكن أولا اسقاط لافتات الضرار اسقاط لافتات الضرار والبراءة التامة من كل معبود سوى العزيز الغفار لابد من التخلية قبل التخلية قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها والله سميع عليم لابد من اسقاطي لافتات الخداع والكذب والغش لتتمايز الأمة الآن إلى فسطاطين فسطاط إيمان بين لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه أما حالة الغبش التي تعيشها الأمة الآن في جانب العقيدة والفكر والتعبد والإعلام والطرح حالة الغبش لا تنصر دينا ولا تنصر أمة دعك من روغان الثعالب. تجلس الآن بين أديا لتسمع عن الله ورسوله ثم تخرج وتعود إلى البيت لتسمع عالما آخر على فضائية طاهرة وفي الليل تقلب بهذه الآلة آلة التحكم لتبحث عن موقع إباحي أو كلام هابط ساقط لتقضي معه ساعة أو لتدخل على شبكة الانترنت لتقضي ساعتين مع الفاحشة ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا الروغان وهذا الغبش لا بد أن ينتهي من حياة كل مسلم لتتمايز الأمة إلى مؤمنين خلص وإلى منافقين خلص أما حالة الغبش أن تكون الآن على حال وبعد ساعة على حال وفي الثالثة على فكر آخر يصطدم استضاما مباشرا مع ما كنت تتربى عليه في بيت من بيوت الله جل وعلا فهذا خلل لا يمكن أن ينصر لله دينا أو أن ينصر للنبي صلى الله عليه وسلم سنة ثانيا تحقيق العقيلة بصفائها ونقائها وشمولها وكمالها أحبابي أنا أقول دوما الإسلام عقيدة. تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم هذا كلام نفيس جدا ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم لن ننصر إلا بالإيمان ولن نعز إلا بالإيمان ولن يستخلفنا ربنا إلا بالإيمان ولن يمكننا ربنا في الأرض إلا بالإيمان ولو عاشت الأمة ألف سنة تحرق الأعلام والمكتات وتحطم نوافذ المحلات والسيارات هذا خلل مخالف لمنهج الله ومخالف لدين الله ولهدي رسول الله ولن تتمكن الأمة بهذا الأسلوب أبدا من العز والاستخلاف والنصر والتمكين أبدا بل لابد من تصحيح العقيدة وتحقيقها بشمولها وكمالها وصفائها ونقائها ثالثا تصحيح العبادة تستنقية العبادة من كل ألوان البدع التي استشرت الآن إذ لا تقبل العبادة إلا بشرطين بالإخلاص والاتباع فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديثهم المؤمنين عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد تصحيح العبادة رابعا تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق وهذه تحتاج إلى لقاء كامل بل إلى لقاءات تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا أين أخلاق الأمة يا سادة أين الصدق أين الوفاء أين الأمانة أين الرجولة أين الشهامة أين إتقال العمل أين الغيرة أين أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأمة والله إذا ضاعت الأخلاق ضاعت كل شيء ألا ترى أن النبي قد اختزل الغاية من البعثة النبوية المباركة في كلمتين اثنتين كما في الحديث اللذراء البخاري وفي الأدب المفرد والحاكم في المستدرك وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وتصح أيضا لفظة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لكن الرواية الأولى أصح إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فلا بد من أن نصحح أخلاقنا أخلاقنا سيئة إلا من رحم ربنا جل وعلا قد نصلي ونكذب ونسرق ونخون ونغش في الميزان ونطفف في الكيل وقد يذهب الرجل إلى الحج والعمر كل عام ولو عملته بالدرهم والدينار سقط هذه أخلاق لا بد أن تتغير في الأمة تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق خامسا إعداد جيل في بيوتنا ومدارسنا يحاكي جيل الصحابة ابدأ ببيتك وأنا أبدأ ببيتي وهذا المشوار الطويل يبدأ بخطوة فاخت أنت الخطوة الأولى والأخط أنا الخطوة الأولى إعداد جيل يتربى على القرآن وعلى السنة وعلى العلم وعلى العمل وعلى الفهم وعلى العطاء ثم الإعداد بكل ما تحمله الكلمه من معنى اعداد ايماني اعداد تعبدي اعداد تشريعي اعداد اخلاقي اعداد سلوكي اعداد اعلامي اعداد تعليمي اعداد عسكري اعداد اقتصادي اعداد اعداد تربوي اعداد فكري لكل ما تحمله الكلمه من معنى واعده فأمة لا تعيش على فضل الله ثم على سواعد ابنائها أمة محكوم عليها بالهزيمة ولا يمكن على الإطلاق أن تمكن أو أن تعز أو أن تنصر ثم أي الأفاضل أقول فلننبذ العصبية ولننبذ الفرقة ولنلتقي على الثوابت, على الثوابت على الثوابت على الأركان على الأصول أما مسائل الأحكام فلنختلف فيها ولا حرج في هذا الخلاف يقول شيخ الإسلام نوتيمية الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا، لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة فلنلتقي على الأصول والأركان والكليات وليبقى الخلاف بيننا في مسائل الأحكام موجودا مع أدب الخلاف مع تحقيق فقه الخلاف فليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله ومجتمعت عليه الأمة وأخيرا أيها الأفاضل كونوا على يقين مطلق أن الجولة القادمة بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله ستكون لدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا وعد الله وهذا وعد رسوله فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج وإن كنوز الغيب تخفي عن حرة رغم المكائد تخرج لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك وسامحوني على الإطالة أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر عيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم مكن لأمة سيد النبيين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم أبرم لأمة النبي أمر يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية اللهم انصر الإسلام والمسلمين ومكن للتوحيد والموحدين واجعل بلدنا نصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين اللهم إني أسألك أن تكتب لأبنائنا في الثانوية العالمية النجاح والسداد والتوفيق ولغيرهم من أبنائنا يا أرحم الراحمين اللهم ذكرهم ما نسوه وعلمهم ما جهلوه واكتب لهم التوفيق والسداد يا أرحم الراحمين اللهم لا تخزنا في أولادنا ولا تخذلنا في أبنائنا احفظ شبابنا ورب أولادنا واستر نساءنا وأصلح بناتنا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم مني أسألك لكل من كان سببا في هذا اللقاء المبارك أن تبارك له في إيمانه وأمانه وأن تبارك له في صحته وأن تجزيه خير الجزاء اللهم لا تحرمنا أبداً من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليك بحق اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سه أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن ذكركم به وأنساه وأقن الصلاة.